114. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَرِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ من جِبَالًا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مما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 وَيَقولُ نَ آممَن النَّ بِاللَّهِ وَبِوصُولِ وَقَنَّثُم مَّ يَتََّا فَركُمْ مِنهُم مِ من بَعْدِ ذلكَلِك وَمَاأُولائِكَ بِالمُؤمِنين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 افِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَمْرَاءٌ اَم يَخَافُونَ اَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا 118. وإلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 119. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه